يا عين جودي بالدموع وودعي شر الصيام تشوقاً وحلاناً Shut oh. شهر في ظفر الكريم ذنوبنا واستغفر الله كل دعانا شهر الصيام, شهر الصيام تشوقا وحنانا شهر به غفر الكريم شهر به الرحمن فتح جنة شهر به الرحمن فتح جنة شهر, شهر به الرحمن